إثنى عشر استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين